ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا فَتُلقى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدحُورًا وَلَا تَدْعُ عِندَ عَذَابِهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلقى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَ فخَذَمِنَ لِمَلَ إكَتِ إ سَ سَ فَّكُم بِبَينَ وَت فَخَلَمِمَلَ إكَت إسَ إِكُم لَ تَقُونَ قَولًا عظيما انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليذكر وما يزيدهم الا نفورا ولقد صرفنا في هذا القران ليذكر وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا كُفْرًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبِغَتْ غَرَّةٌ وَإِن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ آلِهَةٌ كَمَا اذللذ تغو الى ذي العرش سبيلا اذللذ تغو الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبح تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ حُدُونًا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنَّكُم لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأَ السَّفُرَ أَنْجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حجاباً وإذا قرأت الكرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالكافرة حجابا مسورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن فهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت بك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يس سامعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا نحن اعلم بما يستمعون به يستمعون اليك واذ هم وإذ هم نجوا يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسورا وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا يادي <تصفيق>